وَالْمَلِكُ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالظَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَالْكَبِيرُ وَالْوَارِثُ الرَّقِيبُ وَالنَّصِيرُ سُبْحَانَهُ الْبَارِئُ وَالْمُصَوِّرُ وَالْقَابِضُ الْبَاسِطُ وَالْمُسِيرُ اللَّهُ رَبُّنَا وَإِلَاهُنَا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 وَالْمَلِكُ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ رَبُّنَا وَإِلَـهُنَا لَهُ من الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الْوَاحِدُ الْحَيُّ كَذَا الْمَلِكُ وَالْمَلِكُ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَهُ الصَّمَدُ السَّيِّدُ الْمَبِينُ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 وَالْمَلِكُ الْمَالِكُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِنَّهُ الْمَجِيدُ الْعَلِيمُ وَالْقَادِرُ الْقَدِيرُ وَالْحَلِيمُ وَإِنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَالْأَوَّلُ الْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ اللَّهُ رَبُّنَا وَإِلَـهُنَا له من الأسناء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور وَالْقَابِضُ الْبَاسِطُ وَالْمُسَيْطِرُ اللَّهُ رَبُّنَا وَإِلَـهُنَا لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مُسْتَطَفَّهُ الْوَاحِدُ الْحَيُّ كَذَا نُنَادِيهُ وَالْمَلِكُ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ رَبُّنَا وَإِلَـهُنَا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 والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمسور والقابد الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسناء مصطفاه الواحد الحي كذا المليء وَالْمَلِكُ الْمَالِكُ لَا شَرِيكُ لَهُ رَبُّنَا هُوَ وَالِإِلَاهُ لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مُصْطَفَاهُ الْوَاحِدُ الْحَيُّ كَذَا الْمَلِكُ وَالْمَلِكُ الْمَالِكُ لَا شَرِيكُ لَهُ اللَّهُ رَبُّنَا هُوَ الإله لهو من الاسماء مصطفا الواحد الحي كذا والملك المالك لا شريك